ومن يشاق الله فَإِنَّ الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين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 الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون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 وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ولَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَ الْأَدَبَ رَثُمَ لَا يُصَرُونَ لَأَن تُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صَدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بَأْنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى حصنة إلا في قرم حصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِن كَانِّي أَخَافُ اللَّهَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِن كَانِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُ مَا هما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله.